بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام أمين صاد كتاب أنزل إليك فلا يكون في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين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 وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا فَلَنَسْأَلَنَ الَّذِينَ أُرْسِلَ إلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَ الْمُرْسَلِينَ فَلَنَقْصٌ عَلَيْهِ بِعِلْمِهِ وَمَا كُنَّ قَوْمًا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 لهم صراطك المستقيم، ثم لا آتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمنهم وعن شمالهم، ولا تجد أكثرهم شاكين.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 ملكين أو تكونا من الخالدين وقاسمهما إني لكما من الناصحين فدلاهما بغرور فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يقصفان عليهما من ورق الجن وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقول لكما إن الشيطان لكما عدو مبين قالا ربنا ظلمنا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 يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وميشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكهون يا بني آدم لا يأفننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ينزع عنهما لباسهما INNAHU YARA-KUM WA QABILUHUM MIN HAYTHU LA TA'UNUHUM INNAJA'ALNA ASH-SHAYATINA AULIYAA LIL LA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 أينما كنتم تدعون من دون الله قالوا ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين قال دخلوا في من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 هم فيها خالدون، ونزعنا ما في صدورهم من غل تجل من تحتهم الأنهار، وقالوا الحمد لله، وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن عدان الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونود أن تلكم الجنة أورثتمها بما كنتم تعملون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 بينهم اللعنه الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجه وهم بالاخره كافرون وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجالٌ يعرفون كلب سماه ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون. وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ تِلْقَاءَ أَصْحَابِ النَّارِ قَالُوا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَنَادَى أَصْحَابُ الْأَعْرَافِ رَجُلًا يَحْرِقُونَهُمْ بِسِيَمَاهُمْ قَالُوا مَا أَغْنَى عَنكُمْ جَمْعُكُمْ وَمَا كُنتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ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 يوم يأتي تؤيله يقول الذين نسو من قبل قد جاء أتريس ربنا بالحق فهل لنا فهل لنا من شفع فأشفع لنا أو نرد فنعمل غير الذين كنا نعمل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 يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهَارَ يَطْلُبُهُ حَثِيثًا الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ مُسَخَّرَاتٌ بِأَمْرِهِ أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ ادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً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 تاء اذا اقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فانزلنا به فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات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 ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم ولتتقوا ولعلكم ترحمون فكذبوه فأنجينا هو الذين معه في الفلك وأخرقنا الذين كذبوا بآياتنا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 إننا لنا راك في سفاهة وإننا لنا ظنك من الكاذبين قال يا قوم ليس بسفاهة ولكن من رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين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 قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا فأتنا بما تعدنا إن من الصادقين قال قد وقع عليكم ربكم يسوع غضب أتجعلونني في أسماء إن سميتهمها سميتهمها أنتم وأبا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 والوطن إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبق بِهَا بها من أحد من العالمين إنكم لا تأتون رجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم ثريون وما كان جواب قومه الا ان قالوا اخرجوه من قريتكم انهم اناس يطهرون فأنجيله وأهله إن مرأته كانت من الغاربين وأمطارنا عليهم مطران فبر كيف كان عاقبة المجرمين وإلى مدي أنا أقاوم شعيبا قال قوم عبر الله ما لكم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 قليلا فكثركم وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين وإن كان طائفة منكم آمنوا بالذي أرسلت به وطائفة لم يؤمنوا فاصبروا حكا تَاحْكُمُ اللَّهُ بَيْنَنَا وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا مِنْ قَوْمِهِ لَنُخْرِجَنَّكَ يَا شُعَيْبُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَكَ مِنْ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 الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها الذين كذبوا شعيبا هم القاسرين فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم فكيف آسى على قوم كافرين وم أَسَلن فيِي قْ يَة مِن نَّبين إلا أَ قَضْننا أَهلَ مكان السيئة الحسنة حتى عفا وقالوا قَدِمَ مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون ولو أن أهل القرى من واتقوا لفتحنا عليهم بركات لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأس ناباتا وهم نائمون أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأس ناضحا وهم يلعبون أفأمنوا مكر الله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 فَرُ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ وَقَالَ مُوسَى يَا فِرْعَوْنُ إني رَسُولٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ حَقِيقٌ عَلَى أَنَّ أُقُولَ عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ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 من أرضكم فماذا تأمرون قالوا أرجه وأخاه وأرسل في المدائن حاشير يأتوك بكل ساحر عليم وجاء السحرة فرعون قالوا لأجرا إن كنا نحن الغالبين قال نعم وإنكم لمن المقربين قالوا يا موسى ما ولما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهموهم وجاءوا بسحر عظيم وأوحينا إلى موسى الألقى صواك فإذا هي تلقف ما يفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبون لك عن صاغرين وألقي السحرة ساجدين قانو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 لا أقطع عن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لا أصلبنكم أجمعين قالوا إننا إلى ربنا منقلبون وما تنقم منا إلا بآيات ربنا لما جاءتنا ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ويدرك وآلهته قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يرد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 قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فانظروا كيف تعملون ولقد أخذنا آل فرعون بالسمين ونقص من الثمرات لعلهم يتذكرون.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 أكثرهم لا يعلمون وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والخم لغض فادعا عدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين ولما وقع عليه مريجز قالوا يا موسى دع لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عن الرجز من أن لك ولنرسل معك بني إسرائيل فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجلهم بالغوا إذاهم كسون فا نَنَا مِنْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ وَأَرْسَلْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يَسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَا وَارِدَهَا الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا وَتَمَّتْ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 وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوبي أعكفون على أصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة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 ولمَّ جاء موسى لنيقاتنا وكلمه ربه قال ربي أرني أضِر إليك قال لا تراني ولكن أضِر إلى الجبل فإن استقر أما فسوف تراني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 قال يا موسى إني صفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين وكتبنا له في الألواء من كل شيء موعرة وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين سأصرف عن آياتي الذين تكبرون في الأرض بغير الحق وَإِنَّمَا الْمُؤْمِنِينَ هُمُ الْمُتَّقُونَ وَإِنَّمَا الْمُنَافِقِينَ بِهَا الْكَافِرُونَ وَإِنَّمَا الْمُؤْمِنِينَ هُمُ الْمُتَّقُونَ وَإِنَّمَا الْمُنَافِقِينَ هُمُ الْكَافِرُونَ وَإِنَّمَا الْمُؤْمِنِينَ هُمُ الْمُتَّقُونَ وَإِنَّمَا الْمُنَافِقِينَ هُمُ الْكَافِرُونَ وَإِنَّمَا والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة حبطت أعمالهم أن يجزون إلا ما كانوا يعملون واتخذ قوم موسى من بعده من حليم عجلا جسدا له خوار ألم يروا أن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 ولما رجع موسى إلى قومه ضبان أسفا قال بئس ما خلفتموني من بعد أعجلتم أمر ربكم وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجروه إليه قال بن إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين قال رب اغفر لي ولأخي وأدقلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين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 إِنَّ رَبَّكَ مِن بعدهَا لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ وَلَمَّا سَكَتَ عَن مُوسَى الغَضَبُ أَخَذَ الأَلْوَاحَ وَفِي نُسْخَتِهَا هُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلَّذِينَ هُمْ يَرْتَبُونَ وَاخْتَارَ مُوسَى قَوْمَهُ 70 رَجُلًا لِّنِقَاطِنَا فَلَمَّا أَخَذَتْهُمُ الرَّاجِفَةُ قَالَ رَبِّ لَوْ شِئْتَ أَهْلَكْتَهُمْ مِنْ قَبْلُ وَإِنَّهُ لَكَنُا بِمَا فَعَلَ السُّفَهَاءُ مِنَّا إِنَّ هِيَ إِلَّا فِتْنَةٌ تُظُلُّ بِهَا مَنْ تَشَاءُ وَتَهْدِ مَنْ تَشَاءُ أَنْتَ وَلِيُّنَا فَأُفِرْ أَرْحَمْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الْغَافِلِينَ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 والأرض لا إله إلا هو الحين والميت فآمنوا بالله ورسول النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون ومن قوم موسى أممته يهجن بالحق و به يعدلون وقد تعناه عشرة أسباق أمما وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر فانبجست منه اثنتا عشرة عينا قد علم كُلُّ أناس مشربهم وظللنا عليهم الغمام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 قولا غير الذي قيل لهم فأرسلنا عليهم رجزا من السماء بما كانوا واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبك إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون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 ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يتسقون فلما عتوا عما نوع عنه قلنا لهم كونوا قردة وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ لَئِنْ بَعَثְنَا عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَن يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ فَقَطَعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَمًا والصالحون ومنهم دون ذلك وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا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 والذين يمسفون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين وإذ نتقن الجبل فوقهم كأنه ظله وظنوا أنه واقعا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 شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذضية من بعدهم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 ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أقلد إلى الأرض واتبع هواه واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه الهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا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 ويجزون ما كانوا يعملون ومن من خلقنا أمة يهدون بالحق وبه أعدلون والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم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 ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء وأمعسى أن يكون قد اقترب أجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون من ويضلل لله فلا هادي له وذرهم في طغيانهم يعمرون يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها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 قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرع إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لستكثرت من الخير وما مس لي السوء إن أنا إلا نذير وبشير للقوم يؤمنون هو الذي خلقكم من نفس واحية وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فَلَمَّا أَثْقَلَتِ الدَّعْوُ عَلَّاهُ رَبُّهُمَا لَئِنْ آتَيْتَ لَنَا صَالِحًا لَّنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ فَلَمَّا آتَاهُمَا صَالِحًا جَعَلَ لَهُ شُرَكَاءَ فِي مَا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 سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون إن الذين تدعون من دون الله عباد أمسانكم فدعوهم فليستهيبوا لكم إن كنتم صادقين أَلَهُمْ أَرْجُلٌ يَمْشُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ أَيْدٍ يَبِطِشُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ أَعْيُنٌ يُبَصِرُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا قُلْ اِدْعُوا شُرَكَاءَكُمْ مَكِيدُهُمْ فَلَا تَنظُرُوهُمْ إِنَّ وَلِيَّ اللَّهِ الَّذِي نَزَّلَ الْكِتَابَ وَهُوَ الصَّالِحِينَ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 خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وإما ينزغنك من الشيطان نسغن فاستعذ بالله إنه سميع عنين إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون وإخوانهم يمدونهم في الغير ثم لا يقصرون وإذا لم تأتِه بآية قالوا لولا جت بيتنا قل إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي هذا بصرائر من ربكم وهدوء رحمة لقوم يؤمنون وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون وَذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضْرُعُ وَخِيفَتُهُ وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْأَصَالِ وَلَا تَكُمُ مِنَ الْغَافِلِينَ